ما يفعل من رأى الرؤيا والحلم الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان فإذا رأى ما يحب فلا يخبر بها إلا من يحب أما إذا رأى ما يكره في منامه فإنه يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يحدث بها أحد ويتحول عن جنبه الذي كان عليه